وَنَمِيء أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِير ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْنِمُوا وَثِقًا مِنَ اللَّهِ لَا تَ ننني به الا ان يحاط بكم فلما اتو موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء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 مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِى نَفْسٍ يَعْقُبُ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ